الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا طيبا كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظم سلطانه الحمد لا يقطع ولا يثنى عدد ما حمده سبحانه الحاملون وعدد ما غفل عن ذكره جل جلاله الغافلون واشهد لا والد ولا ولد رب عزيز قادر له جبين قد سجل صاحب المملكة القائمة والعزة الثائمة شعاع من الغضاح يبخئ غضب ملوك أهل الأرض ولمحة من غضبك تجيب حول ولو انخمست في نعين الدنيا فسرة من طير جودك تملأ الأرضرية ونظرة بعيد رضاك تجعل الكافر ولي وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه ومصطفاه ومجتباه الذي أخسم الله سبحانه وتعالى بعمره تنويها بقدره وتنبيها على عظم أمره فقال من القائل لعمرك فأكرم به من عمره كل أطواره أنواع ترشتها أسرار لجهاد وتنزكية وجلاد وفقية من أجل إزالة الغلماء وإزاحة الظلماء لتنوير الأفذة للأنوار المسعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لتحرير ذقاب من رفقة الضلال والكفران فصل اللهم وتلم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الظاهر صلاة وسلاما يطع منه إلى مقام الوسيلة ويكونان لنا مولانا موهبا للشفاعة في يوم لا يصع فيه مال ولا حيلة يا ذا الجلال الإقراء يا ذا الجلال الإقراء يا ذا الجلال الإقراء أما بعد إخوتي أحباب رسول الله مر معنا من حصيلة المستفاد في الجمعة الماضية الحديث عن المحالي باتصالها بما تستوجبه التوبة في شرطها الرابع فيما غينك من حق وغين أخيك المسلم وقد ذكرنا أن شروط التوبة ثلاثة اللدم والاعتصار ثم الاسبغفار باستمرار ثم عدم الإصرار على كسب الأوضار في الشرط الرابع لما بينك وبين اخيك المسلم رد المظالم وتحدثنا الى ان المظالم ثلاثة احسان مظالم مالية ومظالم عرضية ومظالم نفسية وتحدثنا ايضا في خضم هذه المظالم عما يجب رده في خلاف بين العلم والفقه ومنه ننتقل الى ما تستوجبه هذه المحال التي هي تجبل حثيثه الى ان يكون على رقبتك من المظالم ما تستوجب هذه المحال او ما تستوجبه بحول الله بالمحالم الثانيه ثم نعقبه بالسمعية ثم بالبطشية ثم بالنظرية ثم الى ان نختم ان شاء الله الاسواب السبعة بهذه المحارم واليوم موضوعنا في المحارم المتاهية قال الشيخ احمد بن احمد بن ضروق المالك الفاتي الشهير امام الاهمة وعلم الاعلام وبالمناسبة هذا الرجل هو الذي شرح كتاب السلطان سيد محمد بن عبدالله بن إسماعيل الملك العلوي ابن أو حفيد المولى إسماعيل هذا الرجل له كتاب أي هذا الملك له كتاب في الفقه المالكي اسمه طبق الأرصاب فيما جمعناه من متانب الأئمة والسادة المالكية وابن أبي زيد القيرواني والإمام الحفظ كان أيضا علم من الأعلام مجددا للدين وكان الثلاثية الوحيد أي ذا العقيدة الثلاثية الوحيدة من أئمة هذا المنهب الذين دعوا إلى التجديد في, في المنهب المغيب فقره في العزازات يأخذه باجتهاده من المذاهب العربعة وعقيدته حنبلية وفقره في المعاملات مالكي خالص لما يعتبر ذلك من تسبح الحلة في تبش باب التعدد في الاعتقاد على باب المعاملات ولكن التعبد كما قال الإمام الماثري رحمه الله صاحب الجواهب وهو من ائمة فقهاء مذهب الامام مالك الاندل حينما رأوه يروه قراءة البسملة بالسر في الصلاة وعند المالكية تكره قالوا له لماذا خانت المذهب في قراءتها بالسر قال لأن ارتكب مطلوها في مذهبي خير من ان تكون صلاة باطلة على مذهب الشافعي ومذهب الإمام الشافعي يبطل صلاة من لم يقرأ بساتحة الكتاب جمرا وقال أفضل لي من باب الاحتياج أن أرتكب مكروحا وهو الذي يساب على طرفه ولا يعاقب على ذعله خير لي من أن أحصل عند الإمام الشافعي في إبطال صلاة وهذا اجتهاد واسع هؤلاء المائمة هم الذين سهموا مذهب الإيمان ما للحق البهر ثم جاء بعضهم من الأبواق من لا يقرأوا ولا يفهموا معنى كلمة المذهب ولا كلمة الفقر ليطبق علينا بعض الاقاويل التي لا يفهمها ونقول له طالع جيد جدا ججب مذهبك لتعرف ما هو مذهب الامام مالك ليطبق احق التطبيق الامام مالك لا يجيد كراعة الساتحة في صلاة الجنازة احتياطا من انه كان يمنع هذا الامام كراعة القرآن على الموتى وإما أبو حنيفة النعمات هو صاحب المذهب الوحيد الذي أجاز ذلك واستجل بهذا الجواز أو لهذا الجواز من جواز قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة حتى لا يكون تعارف تطبيق المذهب يجب أن يكون تطبيقه كله على ما يستوجبه هذا المذهب لنكون مطبقين إن شاء الله المحارم اللي ثانية قال الشيخ احمد بن ذروق هي اربعة الكذب والغيبة والطضيحة والباطل. فاما الكذب وهو اعلىها درجة قال وفيها درجات تعلو بعضها على بعض. واعلى درجة الكذب كالقبح هو الكذب على الله ورسوله. والكذب على الله ورسوله مرافل. وأن ان من الصرع الى الله لم ينزلهم وان تقول هذا من جنة رسول الله وهو هذا كذب على الله ورسوله ومنهم من جاءوا فوضعوا احاديثا لتبوها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلما وبهتانا وزورا فانبرى من بين الامة رجال اقول يا من اعلاق العلم درر فعلموا مستنبتهم فاخذوا بباد الزرح والتعديد وسيرتين في النميمة ثم فححوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين وضعوا او احاديثا موضوعا ضغط على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت غاياتهم متفرقة فالنبع من استحلم بدعه فوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاحاديث ليؤكد بدعيته وهناك من استهوته الاموال وفي ذلك رجل سلح كان يملك اراضي شافعة بغلاد المشرق فزرع في إحدى السنوات العدد فاجتمع لديه من محصول العدد ما نيف عن البضاعة فقال على تجارته أن تتكدف فقال لأحد الفقهاء المشهورين لك نصف المحصول يعني إذا اكتفد نصف المحصول وضع النصف تكون في تجارته رائدة قال له لك نصف المحصول على أن تضع عديدا يرخب الناس في شراء العدس فوضع هذا الفقيه لما لديه حفوة عند المصولين قام على المنبر وقال حدثني بلان عن علان عن بلان عن علان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول لم يقل ذلك وهو من مراء العدس لما اكيل له فطفق الناس يشترون العدد حتى نفدت براعته فلما تاب الرجل كان على نفس المنبر وأعلن سبب وضعه لعلى الحديث فتطرق حوله الناس أي سبب ومن تلك اللحظة انبرى الائمة الاعلام وعلى رأسهم الامام امير المؤمنين في الحديث احمد بن حنبل والامام البخاري واصحاب الاصحاء انبروا لتنقية الحديث من شوائب الكبر فضرقوا بين الموضوع والحسن والضعيف والصحيح والعزيز وغير ذلك من مصطلحات اهل الحديث ثم ذهبت بهم العطبية المذهبية الى وضع احاديثة بزا المذهب الاخر كالاحلاف الذين كانت لديهم قواقع على المذهب الشافعي فينا ظهر محمد من إدريس الشافع رحمه الله إمام المذهب وأضاف إلى المذهب المالكي إضافات ثم انضرى بمذهبه الخاص فطفق يعلمه الناس والمذهب كلها منتبئة إلى رسول الله تعالى كلها على الصحة وكلنا نقبلها وليس لدينا بعصب لمذهب دون مذهب وإنما أنت مذهب لابد لنا في بمذهب واحد حتى نتبرق بالخلال تمثل بخير من البعض فجاء بعض فقهاء الأحلام وأبو حنيفة بريء من هذا الضرع جاء ووضع حديثا ونسب إلى رسوله صلى ما قاله أي ما قاله هذا الرجل سيأتي أو سيظهر في أمة رجل اسمه أحمد بن إدريم أو محمد بن إدريم أصر على أمة من إدريم ورجل آخر ذرع البذنجان ووضع له حديثا قال فيه البذنجان لما اكل له على غرار حديث رسول الله فأسلم رغم ضعفه وله شواهد ماء زنزم لما شرب له والذي صح عندنا في قضية ماء زنزم قال رسول الله سلم هو طعامه الطعب وهو شفاء شك. قالوا هذا الحديث يقول اخر رغم بعثه لكن ما دون ذلك مما ينسب الى تطلقة الطعام فيها الكثير من الموضوعات على هذه الخاصية هذا كله كريبا على الله ورسوله وهذا اقوى ما يمكن ان يخافه الانتان يوم القيامة ان ينسب إلا الله ما لم ينزل به سلطانا وهناك من يماري حين يناقشه النار يماري بأنه أدمغه بالسجة الظاهرة الظاهرة فيختلق شيئا يثبت به قولا يختلق هذا الشيء حتى لا يثبت ماء وجهه وهذا بعيد عن الحق أي نبؤ وبعده عن الحق قل يؤدي بالامة الى الانزلاف مستوى الوحل لان الحق يحوجنا نحن ان نرضخ حينما نقول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 فضرب بقول عرض الحائط وخذ بما في كلام الماء ورسوله وكان الائمه بعد اذا صح عندهم الحديث خالف رايا من راي المالكيه اخذ بما في وقال هذا على مذهب مالك لانه صح قال اذا صح الحديث فهو مذهبي اذا صح الحديث فهو مذهبي وقد يصل الى الامام دون الاخر ما لا يزد يهن الحديث وقد يجد الامام حديثين متعارضين وهذا عند اهل العلم من الحديث يسمعون بينهما ما امكن الجمع ثم يجعلون احدهما في درج الصحة ويأأخذون اقواهما صحتا فربما كان احدهما موهوعا والاخر صحيح او ان يكون ضعيفا والاخر صحيح او ان يكون احدهما صحلا والاخر صحيح او ان يكون احدهما صحيحا فيوخض بالمتواتل ويطرب الاحاذ او يكون احدهما ناضحا للاخر او ان يكون متقيدا له او متمقا او جامعا او مفرقة وهكذا من غير اصطلاح لكن قالوا اذا تكافأ الدليلان ولم يمكن الجمع بينهما فقط فيهما للجزال اخذن بباب الاحثياء ثم يأتي بذلك كذبك على اخيك المسلم بان تنسب اليه ما لم يفعلهم حتى تحرض مما وقع عليك بالمشاكل وهذا كثير جدا وهذا اتهام بالزور ان رفعة لما رددها ثلاثا ألا وقول, الا وقول الزور الا وقول الزور وهو ان ترمي غيرك بما لم يسعله لتحرب انت من المشكلة وهو في الضربة الثانية اذن الكذب ثم بعد ذلك يأتي من المحارم اللي ثانية الغيبة وهو ذكرك اخاك بظهر غيبه مما يكره لو سمعه في حضوره بما فيه طبعا اما بما ليس فيه فهذا ليسا مغيبة وانما يسمى بهتانا وسبق ان نبهناكم الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخلت اليهم امرأة قصيرة تستفتيه بشيء في, في بيت عائشة فلما خرجت المرأة وكان قطرها ملفز قالت عائشة اشارت الى رسول الله اشارة بانا قطرة ولم تتكون يعني لم تتلطط رضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويحك يا عائشة لقد اختفت المربح قالت عائشة يا رسول الله اولئك قصيرة قال نعم هي قصيرة فلذلك اختفتها لو لم تكن كذلك لكان ما قلته مهتانا او لكنت بهت فيها في رواية اذا قلت في اخيك ما يكره في فيه فقد اختت اذا قلت فيه ما ليس فيه فقد بهدت والمهدان اشد من الغيبة والغيبة ايضا من شاءها الحسد والحسد جمرة تصطبي فتغي صاحبها اولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الحسد يأكل الحسنا كما تأكل النار الحصب كما تأكل النار الحفظ كل على يقين مهما قدمت قد في جنب الله من صلاة وطوم وزكاة وحفظ وفاقة وكلمة طيبة إذا كان في قلبك حسد فإن كل تلك الأعمال يأكلها الحفظ ناما حالا يقول النار بعث النار سوف يأتي قوم من أمة يوم القيامة حسناتهم مثل جبال فهامة حتى إذا أتوها جعلها رب هباء منصورا قال أمار رب العطاء رب العطاء تعالى عنه يا رسول الله ففهم لنا حتى لا نكون منهم قالهم منكم يتكلمون بلسانكش ويأخذون من الليل كما تأخذون ويصومون كما تصومون ويتصدقون كما تتصدقون إلا أنهم قوم كانوا إذا خلوا بمحارب الله تأكوا وفيهم تحقيق لقول ربنا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر حينما تأتي بحسناتك ثم تأتي لما ينفهم هذه الحسنات يوم القيامة انت تنكر يوم القيامة مكر الله سيكون لان يضع لك جبالا من الحسنات فاذا اتيتها لتأخذها لم تجدها شيئا فتقول اولم تكن هنا فيقال لك اذهب الى فلان يعطيك الحسنات فإنك إنما صلت من أجله هذا في الرياء أو ينبهك إلى معنى الفلاس النبي صلى الله عليه وسلم تدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من ناجرها من أفول مساء قال بل المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بالضلاة وزكاة وعمل ولكن اتى وقدر هذا واغضب هذا وقاتل هذا واكل مال هذا وعاد اخذ حق هذا فياخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته وذاك من حسناتك حتى, حتى اذا سنيت اخذ من خطاياكم فصرحت عليه ثم صرحت بها درجة الثالثة من المحارف الفضيحة والفضيحة على اربعة اذر سعاية وبستان ونميمة وإشاء السر فاما السعاية فهو اقاع الانسان بتثبئ على الرطل. ذاك فعهم فيما يكره فتنشر ذلك بين الناس او تنقل فعله الى الحاكم ليظلمه عرفت ابن جعاله فيما افته اهل الفقه ويقعد ذلك الانسان ايضا بدافع الحسد بدافع الحسد لغيره لياكل الحسدناه بل يدفع الحسد إلى أن يتجع الإنسان إلى أشياء أخرى تنقوها في الظاطس ومن أجل ذلك نزلت المعوذات قل عوذ رب الفنق وقل عوذ رب الناس قال أن يتبع لن من تتبع عورة أخي تتبع الله عورة حتى يصبحه على رؤوس الأشعال رواه الإمام بخالي في الأدب المفرد وداخل الصحيح ومالتاريخ من تدبع عورة مسلم تدبع الله عورته حتى يصبحه على رؤوت الأشهال احضر احضر فربنا بصير رقيب لا تأخذه سنة ولا نور عجبت لمن يحب الله ويعطيه ويكره الشيطان ويطيعه كما قال ابو العبدان السبب رحمه الله في المرأة يقول عجبت للناس يحبون الله ويعطونه ويكرهون الشيطان ويطيعونه عجب ما فوقه عجب ثم قال وبهدان والبهدان على شفقين أن أن تقول في اخيك ما ليس فيه وهذا اسم عظيم ويسمى الافتك والقذف وحده في الشرع ان يجلد فاعله 80 جلده ما لم ياتي باربعه شهداء على ما فعل وقد اتهم معيشه الصديق العفيف رضي الله تعالى عنه فآدوا رسول الله في ذلك فأنزل الله ضراءتها من فوق سبع سماوات انظروا الى عائشة وهي تتلقى ضراءتها من عند الله دخل عليهم تعثم وكان قد فاركها شهرا كاملا لمحظ في نفسه ليس لأنه صدق ولكن لأن الوحي تأخر عنه شهرا ولن يبرئها وقال العلماء هذا أصدق إعجاب على صدق نبوة رسول الله الذين اتهموا رسول الله تعسى بأنه يأتي بهذا القرآن من عنده ويعلمون أن عائشة كانت أحب نتاء رسول الله إلى رسول الله ما كان ليمكث شهرا لو كان يأتي بهذا القرآن من عنده لكان قد جاء بهذا القرآن في أول يوم خدشت فيه عرضا ولكن لما تأخره عنه صلى الله عليه وسلم أكد الناس وتأكد لهم أن هذا القرآن من عند رب العزة دخل صلى على عائشة وهو مختلف وعائشة نظراتها بين الغضب واللوم ثم تل عليها آية البراءة التي ورأ الله صلى بها عائشة فقال ابو بكر وقد استمشى واهتبثتا واشرق وجهه لما كان يزيده من كلام الناس الجارح فقال عائشان قوم الى رسول الله فقذل يده تعني واشكري قالت والله لا اشكر غير الله الذي مر وهذا ليس فيه تنقيص من قيمة رسول الله بخطر ما فيه اعلان للتوحيد الحق ولم ينكر ان يسعطنا ذلك لكن عائشة شكر في الله وقبلت يد رسول الله الذي هو زوجها والبهدان على الشق الثاني هو أن تبهد أخاك بين الجمع بأن تفضحه بكلام جارح حتى يصر لونه حتى إذا انسقت الأرض خلفها لما تجد عليه من القوة أيضا يسمى بثاه وهو أن تقذف أخاك أمام الجمع في وجهه أو أن تزبه بحيث أن تقوي في مقامك وهو ضعيف دونك سواء عامل لديك سواء الاقلك بردة او لك منة عليه لانت تصدق عليه او تفعل ولكن تستقل هذه المنة ان تبهته بين الناس وهذا لا يجوز مطلقا عائشة ام المؤمنين كانت ترسل خادمها للصداقات بعدما افاء الله عليهم بفتش فارس ومصر افريقية وكان الزيء كثير كانت ترسل عاملها وخادمها بالصدقة ليوزعها بين الفقراء فإذا رجع خادمها وقد أنهى مهمته سألته عائشة ماذا قال لك قال خاز جاز الله عائشة خيرا فتقول عائشة وجازاه خيرا فيقول الخازم إنما دعا لك مقادر الصدقة فتقول دعاء بدعاء وتبقى الصدقة خالصة لله حتى لا يكون في قلبها ملة عليه دعاء يقابله دعائي ان الصدقة تبقى خالصة لله لا اريد عليها دعاء ولا شكرا ولا اي شيء دعاء بدعاء وتبقى الصدقة خالصة لله ثم النميمة بل دعنا في الطبيعة كلنا الدعاية مهدا ونميمة والنميمة جاء في الاثر عن رسول صلى الله في التحاق منه في التحاق البخاري ان صلى الله مرة على قبرين فتعلم سمعهما لعذبان سمع صرافهما وقال الصحابة الذين كانوا معا سمعنا ألينا أعذابهما ويضع علينا الآن أساتذ أكادييون يعلنون أن عذاب القبر كذب ووهد والعمر أعجب لهؤلاء ماذا صاروا تكافره رأيتم كرداً صار دكتوراً ماذا كان بكردا دكتوراً؟ <تصفيق> سمعهما يُعذبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يُعذبان وما يُعذبان في كبير ثم انطلق وقال بلى أن في كبير أما الأول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 وعلم فيما علمه اهل العلم ونبه عليه ان من نقل اليك نقل عنك حتما من نقل اليك نقل عنك حتما وقد سمى الله تبارك وتعالى الذي ينقل اليك الكلام وكان فحح قطعة سمى مفاسقة ان جاءكم فدق فما كنقول الاول عقل فتبينوا وسمت ان جاءكم فاسق بنبأ عاد تتبينوا حتى بيوت ماشي وصلت عبو الفاس يقول ماشي لا هو فاسق كان ذلك صحيحا او خطا لانه نقل اليه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله وان الذي نقل إليه ينقل عن كده لا محالة وكان الأئمة الأضحار والعلماء الأخيار إذا ذكرت الغيب في, في مجلسهم قطعوها وقاموا وإذا جاء أحد ونقل إليه نميمة قال له أنت فاتق ثم ايتني ببينة أن الأول أنت فاتق ولكن ايتني ببينة فإن أتاه ببينة بقي عليه فقوة إلا يأتي كان له حد القدر فجلد سبعين جره في المبعد ثم إفشاء السر وأعظم زغب هو أن تفتأ من أحدا على سرك ثم يطفق يقوله بين الناس وأعظم سر ما كان بين الرجل وزوجته والنسعة لم حظر من هذا قال لها لتن الرجل يفضي إلى دوجته وتفضي إليه فإذا كان في الصباح قال بأصحابه كان بيني وبين زوجتي كذا وكذا هذا لا يرضاه ذهنة لنفسه وقد سمعنا هذا كثيرا لا يرضاه ذهنة لا يرضاه من يكتسب الرجول في أفقها أن يفضي بشره وزوجته إلى غيره ما يكن وان كان اخا له شكيئا. من الذمة وليت من الهمة ان يفعل الرجل هذا. وهذا تنقيص من قبل رجولا. ثم ان يكون بينك وبين اخيك المسلم الذي استأمنك على بعض سره فافضى اليك به اي بهذا السر فذا هفته تقوله للناس وما لن يحط قد يقوله لاحد الناس اليه وقل بيني وبينك يحكم أن رجلا وصاحبا وجدا شيئا من الكذب فيه الحق لهما فقال اين نخبئه قال اول عندك قال زوجتي لا تحفظ السر قال وزوجة قال هي جديدة لم يجردها قال نرجعه في الحقل حتى تختبر زوجته فذهب الى زوجته وفي الطباح وقال لقد ولدت بيضا وبعد اسبوع ناداه ولي البلد وقال ملغني انك ولست تسعى وتسعين بيضا قال والله لو استأمنت زوجتي على هذه زر واحدة من الذهب لصارت تسعة وتسعين زر من اين هذه الآن يخلص رقبتي من الموت كيف قال استأمن زوجتي على السر؟ والزوجة ذهبت إلى أمها وقالت إن زوج ولد بيضة ولكن لا تقولها لأحد الأم قالتها لأختها وقالت لا تقولها لأحد الأخت قالتها لأبنائها وقالت لا تقولها لأحد وكل واحد يزيد بيضة في كل خبر ينقله وهكذا تتسم الإشاعة التي لا يقوم عليها برهان ولا دليل ثم يأتي في الرطب الرابع الباطل قلنا الكبير والغيبة والطبيحة والباطل والباطل هو شيء هو كل شيء دون الحق وهو الضلال قال ربنا تبارك وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال والباطل كهير منه السحر والطلطنات والعزائل والأشكال والخص وما يتبطل بذلك وقد ذكر في سبب نزول قول ربنا تبارك وتعالى قل اعوذ برب الفلق ان سواحرا من اليهود فحرنا لرطول الناس عصم في عقد وظهر كيف نبه ربنا تبارك وتعالى في ارجاع معنى هذا الباطل كل اعوذ بعضب الثلق من شر ما خلق ومن شر غاتق الاذا وقت ومن شر النفاتات في العقد فقر اذاخر العصر من شر النافات في العقد وهي قراءة رويت عن يعقوب الحضران من شر النفاتات في العقد ومن شر حاسب اذا حسن بمعنى ان هذا الحسن هو سبب ذلك مسجح ومن شر ثم قال إذا حفظ ولم يقل إن حفظ والفرق في اللغة بين إن الاشتراف إن واشتراف إذا أن إن تفيد احتمال الوقوع قد يقع وقد لا يقع ولكن إذا يفيد تحقق الوقوع إذا جاءت النص في الشرع إذا فإذا وقع في الثفت حسما ستاقع إذا جاءت الله حسما ولكن إن جاءت قد يجي وقد لا يجي إذا جاءت المناسقون حسما سيجي وقد أتوا هذا الفق بين إن وإذا. قال ومن شر حافظ اذا حافظ لابد ان يحفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حفظت فلا تبغي. معنى كل الناس داخلهم ما يشبه الحفظ. فليحولها بذكر الله الى عدم التعزي. ثلاثة ليت ينجو منهن احد الظن والطيرة ثم الحسد ثلاثة ليت ينجو منهن احد الظن اي شور والطيرة التطير والحسد فاذا حققت فلا تضغي واذا تطيرت فلا ترجع واذا ضمنت فلا تحقق لأنك إذا تتبعت عورة أخيك لتحقق ما ظننته به حرام لها عن طفقا وإذا ظننته فلا تحقق ونرضئ الكلام عن باقي ما استزمعناه في الباطل إلى الجمعة المقبلة أقول قولي هذا وأستفر الله لي ولكم وللدائر المؤمن آمين الحمد لله رب العالمين المتعالد للجلال والإفضال المنزه عن الكفء والنجل والنفال وصلاة ربه وسلابه على الانقدم التغور من الحق وينبع النور وعلى آله وعثرته أضحاب الأخيرة السليمة والقيم المستقيمة وعلى من السنة بمداهم واقتفى آخرهم إلى يوم الدين والجزاء من بعد جاءتنا واحد إعلام من وزارة الأوقات تعلن وزارة الأوقات والشؤول الإسلامية الى علم المواطنين والمواطنات الذين يرغبون في اداء فريضة الحج لعامين 1331 و 1432 ان فترة عملية التسجيل ستتذب من يوم الاثنين خامس ابريل الفين وعصرة وستستمر الى غاية واحد وعشرين من شهر ابريل معنا ان القرعة لهذه السنة ستكون لسنتين يعني يقرعون لهذه السنة وللسنة الموالية وفق ما جاء في هذا الإعلان إن شاء الله وسنذكروا بني في كل جمعة وهنا سؤال سأرجع لي شاء الله الخطوة المقبلة لأننا عنا سنتحدث عن محارب السمعية وهذا ضروري إن شاء الله ينقل مع المحارب السمعية لتحدثنا الأخ ويسأل عن حكم شرح المناء وحكم الاستماع المناء سيكون شاء الله فيه الجمعة المقبلة النواب عنه اللهم جعل سبعنا هذا جمع مباركا محرومة وجعل تفرقا من تفرقا سالما من الشرور وغميار مرصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معانا شقية ولا محرومة وأجم الله من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيزي رفا يا أكرم الأكرمين تقنى نوت الشهداء وعيش السعاداء ونغل النغلاء وحلم الأنبياء وكرامة الأولياء يا ملائقانه تمعا عن تمام ولا تغذبه المت ولا مو الى الحاف المنحيت اذكنا يا ربنا برض عقل اذكنا يا ربنا برض عقل وحلاوه نظرته وحلاوه نظرته اللهم انا نسالك الثقه والعفاف والرزق الحلال والكفاف والرزق الحلال والكفاف وان كن لهما امير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس واجعله لنا يا ربي خير سائس وتجبل خطه على درب النفائس اصرف لهما من حواشي الشياطين والوهثوه والهواجس واكرح ينوب وديعه في وقنه اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إذن اللهم من كل بر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فاعنه على كل خير ومن اراد به سوادا فعرضه اللهم للمهالك وشد في وجه المسالك وادعوا ربنا بالنجوم الشواذب واكفنا بما شئت يا عزيز يا مالك واكفنا بما شئت يا عزيز يا مالك اللهم انا نأذ بك من الخيانه ونسالك تمام الصيانه وحسن الديانه اللهم صل على سيدنا محمد الاولين وصل على سيدنا محمد محمد في الاخرين وصمد على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يمزفون وسلام على المسردين والحمد لله رب العالمين وأقل الصلاة إن الصلاة تنهى عن الصحياء والمنكر ولا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون